ضاب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت هل لكم مما ملكت المعموم من شركاء فيما رزقنا فأنتم فأم أنتم فيه سواء تفاطونهم كقيفتكم أنفسكم كذلك قصِل الآيات لقوم يعقلون بل السبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي فمن يهدي من أضل الله وما لهم من خير فأقم عدنك للدين حنيفا بقرة الله التي فطر الناس لا كبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبا